فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونحمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول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 صفا وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ يعذب عذابا ولا يوثق وثاقه أحد يا أليتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنب